قد جاءت سُلْرَبِنا بالحق فهل لنا من شفاعة؟ فيشفعونا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وشِل الليل إنها رياض لبوحيفة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر قالا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل للجاحش رم بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحبا فقال سقناه لبلد ميت فأنزل به الماء سقناه لبلد ميت فأنزل به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون